بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التامة هدى ثم أما بعد فهذا والمجلس الخامس في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد من عبد المهاب رحمه الله تعالى كان هذه في ليلة ال عصر الرابع عصر من سهر رمضان من 28 من بعد الـ 400 قد انتهينا من الباب الأول ونبدأ إنساء الله تعالى الآن في الباب الثاني نقرأ أمنوا ولم ينبسوا فيما نهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهبدون الآية عن عبادة ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عدل الله ورسوله وكريمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه شفر سبق وتكلمنا في الأبواب السابق عن شيء من فضل التوحيد وأن التوحيد هو أصل الأصول والذي بدونه لا تصح دعوة ولا يصح إسلام شخص فضلا عن أن يصح إيمانه فالتوحيد هو الأصل والأصيل الذي بني عليه دين الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين ومن ثم يعني لعظم شأن التوحيد كان جزاؤه لمن مات عليه أنه يقول إما في مشيئة الله عز وجل في أن تكفر سيئاته ويدخل الجنة اتداءاً و اما وان عذب على ذروه في النار لفتره فانما اله الى الجنه هذا جزاء الموحدين في هذه الايه بيان لفضل هذا التوحيد الذين آمروا لم يلبسوا إيمانهم بظلم والظلم هو الشرك الأكبر وهو كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه <تصفيق> الذي أخرجه البخاري ومسلم أن الصحابة <تصفيق> لما قرأوا هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الذي تعنون وإنما ألم تقرأ قوله تعالى ألم تقرأ قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشركة وظلم عظيم ف... فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح تفسير هذه الآية وأن الظلم في هذه الآية هو المقصود به ابتداءا أو أصابة الشرك الأكبر ولذلك قال صبحانه إن جزاء الذين آمنوا ولن يعني يلبسوا هذا الإيمان بالشرك الأكبر أن لهم الأمن وأنهم مهتدون هذه هي أصل الهداية أو هذا هو أصل الهداية للتوحيد والبراءة والبراءة من الشرك الأكبر ومن الشرك بكل صوره ولذلك إن الظلمة يعني إذا جاء في أي نص من النصوص الشرعية بأنه يحتمل ثلاثة احتمالات إما أن يكون المقصود به الشرك الأكبر كما في هذه الآية وإما أن يكون المقصود به الظلم الأصغر الذي هو من داب المعصية وإما أن يكون المقصود به ظلم العذاب لبعضهم أو ظلم العبد لغيرهم ويورك نوع, نوع الظلم بحسب سياق الآية أو سياق الحديث وكذلك بحسب تأويل أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له إذا ثمت هذا التفسير ولذلك قد ضوّض عن رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان قائلا باب ظلم دون ظلم أي أن الظلم في منه الظلم الأكبر الذي هو الشرك هو الأكبر ومنه الظلم الأصغر الذي هو المعصير وفي هذا يعني رد واضح على الخوارج الذين يأخذون بظاهر الآية أو بظاهر الآيات ويفسرونها حسب أهوائهم دون أن يرجعوا إلى السنة أو إلى تأويل أو تفسير الثلاث الصالح هم ثم ضلوا فأتوا على يعني ظاهر بعض الآيات التي فيها مثلا الحكم بالنار على الظالمين أو على من وقع مثلا في كبيرة أو في مثلا كفر أصغر وحملوا هذه الآيات عليه على الإطلاق ولذلك الصحابة هنا لما وقعوا في هذا الإشكال في الفهم ماذا صنعوا صنعوا مسلم صنع الخوارج فصلوا الآية هكذا بأهوائهم وقالوا إن الظلم في هذه الآية يعني يدخل فيه ظلم العبد العبد لنفسه وظلم العباد لغيرهم وظلم العباد بعضين لبعض ومن ثم كل من وقع في هذا الظلم الذي هو دون الظلم الأكبر يعبد إيه من الذين لم ينالوا الأمن والذين ليسوا مهتدين والصحابة ما فعلوا هذا وإنما الصحابة لما سعروا لأنه فيه تم إشكال في فهم النص وأن هذا النص يدني على دلالة ومخسوا على أنفسهم منها ومخسوا أن يقعوا في التأويل الفاسد فلزأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم الفهم الصحيح فلا يقعوا في الضلام في التفسير وكذلك الواجب على من أتى بعد الصحابة أنه يرجى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن السنة هي المرجع إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ف... فلذلك الواجب على العبد أنه إذا أشكلك عليه آية أو أشكل عليه حديث أن يرجع أولا إلى السنة لعله أن يجد التأويل الصحيح لهذا النصف فإن لم يجد في السنة شيئا فليعود إلى فهم الصلف الصالح من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان وانتقل المصنف بعد ذلك إلى ذكر الدليل من السنة عليه على قبل التوحيد فاستبدل أولاً بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه و الحديث بيان بعض الشروط التي تجه في قول لا إله إلا الله حتى ينتفع بها صاحبها وينال فضل التوحيد أو فضل كلمة التوحيد إن مات عليه فأول هذه الشروط التي في هذا الحديث الشهادة التي تتضمر العلم من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الفديث قد حقق شرقا أساسيا من سروط الانتفاع بكلمة التوفيط والشهادة لا تكون إلا بعلم فلا تصف الشهادة بمجرد التلفظ باللسان فالتلفظ باللسان دون ان يقترن به العلم لا يعد من الشهادة المقبولة ولذلك لا يعد من الشهادة المقبولة نعم ولذلك بين سبحانه وتعالى في قوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون لا. وقال سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم ويسالون الشهادة ليست ليست مجرد القول باللسان فقط يعني ليس كل من قال بلسانه تلفظ بكلمه التوحيد وقال لا اله الا الله فقط بلسانه دون ان يعلم معناها ويعلم مقتضاها هذا هذا القول وهذا التلفظ لا ينفعه شيء ولا يعد من الشهاده انما الشهاده تكون هي علم فعلم ان لا اله الا الله. ولذلك لم ينتفع المنافقون بتلفظهم بلا إله إلا الله لأنهم لم يشهدوا بالحق المنافق لم يشهد أن لا إله إلا الله بل هو يعني نطق فقط بلا إله إلا الله ولكنه في قلبي لم يعلم ولم يعتقد صحة معناها ولذلك لم لم ينتفع بهذا القول وهنا هذه الشهادة هذه الشهادة هي بلا شك لا يعلم يعني صحة هذه الشهادة إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني ما يملغي أبدا علينا ولا عبد من العباد أن يحكم على كلان أو علام من المسلمين الذين يشهدون بألفنتهم لا إله إلا الله أنه إيه؟ لا تصحوا شهادتهم ما يملغي أبدا ولكن هذا لا يكون إلا لله عز وجل أولا ثم نعم للراصخين من العلم الذين قد يظهر لهم من قراء أو من أفعال هذا الراصل ما قد يحكمون عليه به بأنه يعني وقع مثلا في صورة من صور الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر والتي يعني قد احتفت بتوفر الشروط وانتفاء المواد و يا الحديث او لهذه الشهاده او يعني لمفردات التي جاءت في هذا الحديث يعني تفاصيل و دروس تتعلق بالاعتقاد يعني نفصل فيها إنساء الله تعالى إن أحيان الله عز وجل في أبنى جالس القادمة وصل الله على محمد وعلى آله وأصحابه